بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ر تلك آیات الكتاب الحکیم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ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 الذيَّذينَ لَا يَرجُونَ لِقَ أَنا وَرَرضُ بِالحَاتٌِّ يياوطُمَ أَنُّ بِهَا وََّذينَهُم عَن آياتِنَ غَافِنُون أُلائِكَ مَأوَهُم النَّ رُ بِمَا كَُوا يَكْسِبُون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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله ل فانسى الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون واذا مسه ال سَنَضُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُ نَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا او بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءَ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 من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مَِّبِّكَ لَ قُضِيَ بَنَهُم فيِي مَا فيِيهِ يَاخْتَلِفُون وَيَقولُونَ لَلُزِلَ عَلَيْهِ آيَةُم مِ رَبِّ فَقُل إِمَ الغَيبُ لِلهِ فَ إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا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 إِ ماَا مَثَل الحياتاتِ الدُّياكَمَا إِ إن أَزَلناَاهُ مِنَ السَّمِ فَخْتَ لَطَابِهينَ بَاتُأَررضِ مِما يَأكُل النَّ سُالَ الأنعَام ف إِذَا أَخَذَةِ الأأَرْضُ زُخْر فَهَا وَزَّّنَة وَظَنَّ أَهْلُهَا أَهُ قَادِرونَ عَلَْهَا أَتَهَا أَمرونَ لَنَ أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعون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 كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ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 إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَمِنْهُمَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمَّ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين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 وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌّ هُوْ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ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 هُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يا أَّهَنا سُقَدْ جَأََتْكُمَّ وَعِظَةُم مِ الرَبِّكُمْ وَشِفَ أُلِّمَا فِي الصّدور وَشِفَ أُلِّمَا فِي الصّدُورِ وَهُدَو وَرَحْمَةٌ للِمُؤمِنِين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 قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن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 إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّ كَمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ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 انَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمه تَُّ قُضُون إلَ يَوَلَةُم ظِرُون فَإِن تَوََّتُم فَمَا سَأَلتُكُ مِن أَجرْرُ إنِنْ أَجرِيَ إِلَّا على اللهَّ وَمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ المُسلِمين.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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ فَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا, فاستكبروا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَم م جَأَهُمُ الحَقُّ مِن دِنَ قَاُ إِ هلَ سِحرُم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 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين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 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا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 رَبَّنَ طُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ لَقَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَا أَن نَّسَبِيلَ الَّذِينَ لَا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 اِذَا اَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم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 إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ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 كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ